نحمد من وهبنا وعيننا واستعثره ونقوب اليه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ايه الذي لا اله الا الله فلا مذل له ومن يغني الصلاه هدينا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دعا الله تعالى بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله داعا الله تعالى بين يدي الساعه تدشيرا ومديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بلى الرساله وعدل امانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ووفق الله من شاء من عباده تستجابه لدعوته واهتدى بهديه وقدر الله بحكمته من شاء من عباده فاستكبر عن طاعته كذب صبره وعاند امره فبعد السفران والطلال البعيد ايها الاخوه في هذه الليله وفي هذا اللقاء في المركز الصيفي في المعهد العلمي بنيزه يجب لي ان اتحدث اليكم عن الخلق عن الخلق الحسن والخلق كما يقول اهل العلم هو صورة الانسان الباطنه لان للانسان صورتين صورة ظاهره وهي شكل خلقه الذي جعل الله البدن عليه وكما نعلم جميعا ان هذه الصوره الظاهره منها ما هو كثير الحسن ومنها ما هو قبيح السيئ ومنها ما بين ذلك وكذلك تنقسم او وكذلك تنقسم الصوره الباطنه الى فوق الحسن والى صوره سيئه وهذا ما يعبر عنه بالخلق فالخلق اذا هو الصوره الباقنه التي طبع الانسان عليه وكنا يكون الخلق طبيعه فانه قد يكون كبدا بمعنى ان الانسان كما يكون مطبوعا على الخلق الحسن الجميل قد يكون قد يخطو على الخلوق عن طريق الكسب والمروز ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس ان في فلاح لحلوقين يحبهم الله الحلم والاناء قال يا رسول الله احونا خلقاني تخلقت بهنا ام جبلني الله عليهنا قال بل جبلته الله عليه هذا دليل على ان الاخلاق الحميده الفاضله تكون طبعا وتكون تقبلا ولكن التقبل بلا شك احسن من التبطل لان الخلقه إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له لا يحتاج في ممارسته إلى تفلف ولا يحتاج في ممارسته إلى تفلف قلت إن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ومن فرم هذا أي من فرم الخلق عن سبيل الطب فإنه يمكنه ان يناله عن طريق التطبع وذلك بين المهونه والممارسه كما ذكرته ان شاء الله تعالى في اخر المحاضره وان كثير من الناس يذهب فهمه الى ان حسن الخلق لا يكون الا في معامله الخلق دون معاملة الخالق ولكن هذا الفهم خاطئ فان حسن الخلق كما يخون في معاملة الخلق يقوم في معاملة, معاملة الخالق فموضوع حسن الخلق اذا معاملة الخالق جل وعلا ومعاملة الخلق ايضا انتبه موضوع حسن الخلق معامله الخالق ومعامله الخلق تناهيا فما, فما هو حسن الخلق في معامله الخالق حسن الخلق في معامله الخالق يجمع ثلاثه امور ترقي اخبار الله تعالى بالتقدير وتلقي احكامه بالتنفيذ والتطبيق وتلقي اقداره بالصبر والرضا هذه ثلاثه اشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله عز وجل تلقي احكامه بالتصديق بحيث لا يقارئ عند الانسان شك او تردد في تصديق خبر الله عز وجل لان خبر الله سبحانه وتعالى صادق عن عند وهو اصدق القائلين كما قال تعالى عن نفسه ومن اصدق من الله حديثا ولا يجدي مثcite اخبار الله ان يكون الانسان واثقا بها مدافعا عنها مجاهدا بها يا ايه لا يخلوه شك أو تشكيك في أقبال الله سبحانه وتعالى وأقبال رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا تخلق بهذا الخلق أمكنه أن يدفع كل شبه يوردها المغلظون على أقبال الله ورسوله سواء أكانوا من المسلمين الذين ابتدعوا في جين الله ما لس منه أم كانوا من غير المسلمين الذين ينقون اشتوبها في قلوب المسلمين والنضرب لذلك مثلا ثبت في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الزباب في شراب أحجكم فليغمسوا فان في احد جناحي هداء وفي الاخر شفاء هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم في امور الغيب لا ينطق عن الهوى لا ينطق الا بما امر الله اليه لانه بشر والبشر لا يعلم الغيب فلقد قال الله له قل لا أقول لكم عند خذائي الله ولا آلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليك هذا الخبر يجب علينا أن نقابله بحسن خلق وحسن الخلق نحو هذا الخبر ان نتقى هذه الخبر بالقبول وان نجزم بان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو حق وصدر وان اعترض عليه من يعترض ونعلم علما اليقين ان ما قاله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه باطل لان الله تعالى يقول فما بعد الحق إلا الظلال فأنا صفحين ومثال آخر من أخبار يوم القيامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل سواء كان الميل ميل المتحلة اميل المسافات حادي المسافه بين الشمس ورؤوس الخلائق قليله اليس كذلك ومع هذا فان الناس لا يحترقون بحرها مع ان الشمس لو لو كذب الان في الدنيا نقدر ان نملى لاحفرقة الدنيا فقد يقول قائل كيف تجنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة بهذه المسافة ثم يبقى الناس لحظة فما هو حسن الخلق نحو هذا الحديث حسن الخلق نحو هذا الحديث أن نقبله ونصدق به وأن لا يكون في سجورنا حاج منه ولا ضيق ولا تردد وأن نعلم أن ما أخضر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو حق ولكن هناك فارقا بين أحوال الناس في الدنيا وأحوالهم في الآخرة إن هناك فارقا عظيما لا يمكن أن نقيس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا لوجود الفارق العظيم ألفتم تعلمون أن الناس يوم القيامة يقفون خمسين ألف سنة وعلى نقياس ما في الدنيا هل يمكن أن يقفون خمسين ألف ساعة نعم لا إذن فالفارق العظيم فإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر في شراع وطمأنية ويتسع فهمه له وينفذ قلبه له هذه الاخبار قلت ان حسن الخلق في معاملة الله بالنسبة الى الاحكام ان يترقاه الانسان في القبول والتنفيذ والتطبيق فلا يرد شيئا من احكام الله فاذا رد شيئا من احكام الله تهادى سوء الخلق مع الله عز وجل سواء ردها من كان فطنها او ردها مستكبرا عن العمل بها او ردها متهاونا بالعمل بها فان ذلك مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل والنظر بذلك مثلا بما نتلبس به في هذا الشهر من الأعمال الطالحة الشاطة وهو الصوم الصوم لا شك أنه شاط على النفوذ لأن الإنسان يترك فيه المألوف من طعام وشراب ونكاء وهذا أمر شاط على الإنسان ولكن المؤمن حسن الخلق مع ربه عز وجل يقبل هذا التكليف او بعباره اصح يقبل هذا التشريف وهذه النعمه من الله عز وجل يقبلها في شراح الصدر وطمئنينه وتكتفي لها و... وتكتفي لها نفسه فتجده يسوق الايام الحاره الطويله وهو بذلك راض يشرف الصدر لانه يحسن الخلق مع ربه لا تنسئ الفرق مع الله يقابل مثل هذه العباده بالضجر والكراهيه ولولا انه يخشى من امر لا تحمد عقبه لكان لا يكتم حسيا ومثال ان اقصى كالصلاه الصلاه لا شك كانها ثقيله على بعض الناس ويثقل ثنا على المنافقين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اغلب الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر لكن الصلاه بالنسبه للمؤمن هل هي ثقيله لا والتأين بالصبر والصلاه وانها كبيره إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فهي على هؤلاء غير كبيرة بل إنها سهلة من يثيرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت فرة عيني في الصلاة حسن صلق مع الله عز وجل بالنسبة للصلاة أن تأجيها وقلبك من شب مطمئن وعينك قريرة تفرحوا بنا تفرحوا اذا كنت متلهفا بها وتنطرها اذا فات وقتها فاذا صليت الفجر كنت في شوق الى صلاه الظهر واذا صليت الظهر كنت في شوق الى صلاه العصر واذا صليت العصر كنت في شوق الى صلاه المغرب واذا صليت المغرب كنت في شوق الى صلاه العشاء واذا صليت العشاء كنت في شوق الى صلاه الفجر وهكذا دائما قلبك معلق بهذه الصلوات هذا لا شك أنه من حسب الخلق مع الله ونظر مثلا ثالثا في المعاملات في المعاملات حرم الله علينا الربع حرمه تحريما فريحا في القرآن وأحل الله البيت وحرم الربع وقال فيه فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله مساله وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدين فتوعد من عاد الى الذباء الى الذباء بعد ان جاءته الموعظه وعلم الحكم توعده بالخروج من النار جل بالله المؤمن يقبل هذا الحكم باشراح ورضا وتسليم واما غير مؤمن فانه هناك ظن و يضيق صدره ويضيق صدره له وربما يتخيل عليه بان وعكيه لاننا نعلم ان في الربا كذبا كذبا متيقنا وليست فيه مخاطره لكنه في الحقيقه كذب لشق وظلم لآخر ولهذا قال الله تعالى إن تبتم فلكم يبس أموالكم لا تظلمون ولا تولمون أما الأمر الثالث أو نعم الأمر الثالث من موضوع حسن الخلق مع الله فهو الرضا والصبر على المحضور وكلنا يعلم وكلنا يعلم ان اقدار الله عز وجل التي ينفذها في خلقه هل كلها ملائمه للخلق ولا بعضها ملائم وبعضها غير ملائم اخي هل كل ما يقدر الله علينا كل ملائم لنا بمعنى اننا ان نفوسا تميل اليه ويتلاءم مع نفوسنا اولى لا واطع لا هل المرض يلام الانسان ابدا الانسان يحب ان يكون صحيحا وهل الفقر يلام الانسان لا الانسان يحب ان يكون غنيا وهل الجهل يلام الانسان لا الانسان يحب ان يكون عالما اليس كذلك لكن اقدار الله عز وجل بحكمته تتنوع يمنع ما يلام الانسان ويستريه له ومؤثر طبيعته ومنها ما لا يكون فذلك فما هو حسن الخلق مع الله عز وجل نحو أقدار الله حسن الخلق مع الله نحو أقدار أن ترضى بما قدر له وأن فقمئن إليه وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى ما قدره إلا لحكمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكرى عز وجل وعلى هذا فإن شفنا الخلق مع الله نحن اقدارته هو ان الانسان يرضى ويتسلم ويرضى ولهذا انتدح الله تعالى الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانه الى راجع وقال وبشر الصابرين وجزهم الله ثواب اقول ان حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملتنا الخالق وان وان حسن الخلق في معاملة الخالق هو تلقي اخباره بالتصديق وتلقي احكامه بالقبول والتسليم وتلقي اقداره بالصبر والرضا هذا حسن الخلق مع الله اما حسن الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم ويذكر عن الحسن البصري انه كف الادب وبذل الندى وطلاقه الوجه الان تقول كف الادب وبذل الندى وطلاقه الوجه ما معنى كف الادب معنى كث بالأذى أن الإنسان يكف أذاه عن غيره سواء كان هذا الأذى يتعلق بالماء أو يتعلق بالنفس أو يتعلق بالأرض فمن لم يكف أذاه عن الخلق فليس بحسن خلق فليس بحسن خلق بل هو سيء خلق وقد اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض في اعظم مجتمع اجتمع به في امته قال ان ما اكل واموالك واعرابك عليكم حرام فحرمه يومه هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اذا كان رجل يا اعتدي على الناس باختلال او يا اعتدي على الناس بالغش او يا اعتدي على الناس بالخيان او يا اعتدي على الناس بالضرب والجنايه او يا اعتدي على الناس بالعرض والسب والغيبه هذا يكون هذا حسن قلت معناه لا لانه لا نكف اداه ويا اكمم اسم ذلك كلما كان موجها الى من له حق عليك اكبر فهل الاساءه الى الوالدين مثلا اعظم من الاساءه الى غيرهم الى غيرهما والاساءه الى الاقارب اعظم من الاساءه الى الاداء والاساءه الى الجيران اعظم من الاساءه الى من ليس جيرانا لك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال من لا يامن شاغف طوائقه اكان بدل النجا ما هو النجا النجا والكرم والجود يعني ان تبدل الكرم والجود والكرم ليست ما يظنه بعض الناس هو ان تبذل المال بل الكرم يكون في بذل النفس وفي بذل الجاه وفي بذل المال اذا راينا شخص يقضي حوائج الناس مساعده يتوجه في شؤونهم الى من لا يستطيعون الوصول اليه ينشر عيمه بين الناس يبدي ما له بين بين الناس هل نتقو هذا بحسن الخلق نعم نعم نتقو بحسن الخلق لانه بدلا ند ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واكبع الحسنه السيئات الحسنه تمشها وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن ومن ذلك انك اذا رزقت او اسيء اليك فانك تعفو وتصفح وقد انتدى الله ليعفينا عننا فقال في اهل الجنه الذين يسقون في السراء والضراء والفاضلين البيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى وان تعفي اقرب للتقوى وقال تعالى وليعفو وليصفح وقال تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وكل انسان يتصل بالناس فلا قلت املكي من الناس شيئا من الاذى كموقفه من هذه النساء ام يا عفوا ويصفح وليعلم علما يقين انه بعفوه وصفحه ومجاداته بالحسنى سوف تنقلب العداوه بينه وبين اخيه الى وداله وموده قالوا ان كان ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع التي هي احسن فما هو كما هو احسن السيئه ولا الحسن ادفع التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانهم ولي من حميد وتاملوا ايها العارفون باللغه العربيه كيف جاءت النتيجه باذن فجائيه لأن إذا الفجائية تدل على الفدوث الفوري في نتيجتها فإذا الذي بينك وضينه أعداوه كأنه وليل حميم ولكن هل كل أحد موفق لذلك لا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحض عظيم أنا عن الآن أولد عليكم سؤالا ان نفهم من هذا ان العفو عن الجاني مطلقا محمود ومأمور به قد نفهم من هذا قد نفهم من هذا الكلام ان العفو مطلقا محمود ومأمور به ولكن يجب لديكم معلومه ان العفو انما يحمد اذا كان العفو احمد فإن كان أخذ أحمد فالأخذ أفضل ولهذا قال الله تعالى والعفو وقالت عار كما عرفا وأصلح فأجر به الله فجعل العفو مقرونا بالإصلاح عفا وأصلح هل يمكن أن يكون العفو غير إصلاح الجواب نعم قد يكون هذا الذي اشر عليك وشنى عليك رجلا شريرا معروفا بالشر والفساد فلو عفوت عنه لا تتمادى في شره وفساده تمام الافضل ثناء عليه ان نعته او ان ناصبه بالكريمه الافضل ان ناصبه بالكريمه لان في ذلك اصلاح قال شيئة الإسلام الإسلاح واجب والعفو منذوب فإذا كان في العفو فواثل الإسلاح فمعنى ذلك أننا قدمنا منذوبا على إيش على واجب وهذا لا تأتي بالشريعة وصدق رحمه الله وإنني بهذه المناسبة أود أن ننفها على مسألة يفعلها كثير من الناس بقصد السام وهي انها وهي ان تقطع حادثه لشخص فيهلك بسببها شخص اخر ياتي اولياء المقتول فيسقون الديه عن هذا الجاني الذي فعل الحادث فهل افعاله محمود ويعتبر من شرف الخلق هم في الاولار التفصيل في ذلك التفصيل لا بد انك لا بد ان نتامل ونفكر فيها في حال هذا الجاني الذي وقع من حادث هل هو من الناس المعروفين بالتهور وعدم المبالاه هل هو من الافراد الذي يقول انا لا اهالي ان ادهس شقا لان ديته في الجرج ورياد بالله ام انه رجل حصل منه جنايه نعت مالك الحق وكمال الالتزام ولكن ما سعى قد جعل لكل شيء محدارا ان كان ان كان من التراث الثاني العفو في حقه اولى ولكن قبل العفو حتى في هذه حتى اضطراد الدم يجب ان نلاحظ هل على الميت دي إذا كان على الميت دين فإنه لا يمكن أن نعفو ولو عفونا فإن عفوا لا يخطئ لماذا نقول إنه قبل العفو يجب أن نلاحظ هل على الميت دين أم لا لماذا نقول ذلك لأن الورث يتلقون الاستحقاق لهذه المدية من أين من الميت الذي اصيب بالحادث ولا يرجى ولا يرد استشفاء من الا بعد الديك ولهذا لما ذكر الله الميراث قال من بعد وصيه يوصا بها او دين هذه هذه المساله شغت على كثير من الناس وعلى هذا فنقول اذا حصلت حادثه على شخص ما فانه قبل ان نبني على العفو ننظر في حال الجاني اولا ثم في حال المدني عليه ثانيا في حال الجاني اولا هل هو من المتهورين ام لا وفي حال المدني عليه هل عليه دين ام لا والحاصل ان من حسن الخلق العفو عن الناس هل هو داخل في بذل النجا ولا في كف الاذا يه يتبنى النذا لان بذل النذا اما اعطاء واما اسقاط والعفو من الاسقاط الوصف الثالث يشمل سلوك مع الخلق في معامله الخلق علاقه وجه بان يكون الانسان طليقا وجه وضرب طريق الوجه من ابوث الوجه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تهجرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه انطلق قلاقه الوجه شفت السرور على المقابل على من قابلك وعلى من اتجه بك وتجلب الموده والمحبه وتوجب اشراح القلب بل بل توجب اشراح القلب منك ومننا يقابلك وجلد تجد لا فلا اذا كنت ابوثا فان الناس ينفرون منك ورانا يشدون بين فلوسه الي وربما تتحدث معك وربما تصاب بالرقد النفسيه وربما تصاب بالمرض الخطير وهو ما يسمى بالضغط فإن انشراح الصدر وطلاقة الوجه من أكبر العقاقير المانعة من هذا الجاء داع الضغط ولهذا الأطباء ينصرون من اكتل بهذا الجاء بأن يبتعد عما يثيره ويغضبه لان ذلك يزيد في مرضه انشراحه في قلقه الوجد تحفظي على هذا المرض لان الانسان يكون منشرح الصدر محبوبا الى الخلق هذه الاصول الثلاثه التي يدور عليها قسم الخلق في معامله الخلق ولما ينبغي أن يعرف بأن من حسن الخلق حسن المعاشرة بأن يكون إنسان مع من يعاشره من أفقاء وأقارب وأهل يكون حسن العشرة معهم لا يضيق بهم ولا يضيق عليهم بل يرسل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حجود شريعة الله وهذا القيد لا بد منه في حجود شريعة الله لأن من الناس من لا يسر إلا بما أعطيت الله على يد بالله هذا لا نوافقه لكن إدخال السرور على من التغلبك من أهل وأصدقاء وأقارب هذا من شثن القلوب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي وكثير من الناس مع قصد شديد يحسن الخلق مع الناس ولكنه لا يحسن الخلق مع اهله وهذا خطا وقلب للحقائق كيف تحسن الخلق مع الاباعد وتسيء الخلق مع الأقارب قد يقول الأقارب أمون عليهم أمون عليهم فأنا أسير فلق معهم فنقول هذا ليس بصحيح الأقارب أحق الناس لأن تفتن إليهم الصحبة والعشرة ولهذا قال رجل يا رسول الله من أحق الناس لسحابة ونحق أو بحثن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك الثالث أو الرابعة والأمر عند بعض الناس بالعكس تجده يسيء العشرة مع أمه ويحثن العشرة مع أهله مع ذوجته حتى يكون ليكون مقدما استان عشرة مع زوجته التي هي عنده بمنزلة الاثي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله في النساء فانهن اواني عندكم يعني بمنزله الاثي والحاصل ان استان العشرة مع الاهل والاحباب والعاقر كل ذلك من حسن الخلق وان بغينا في هذه المراكز الصيفيه ان نستغل وجود الشباب في حياه ممرهم في حياه ممرهم نمارجينهم على احسن الخلق ليكون هذا المركز مركز تعليم وتربيه لان العلم بدون تربيه قد يكون غرضه اكثر من نفسه لكن مع التربيه يكون العلم مؤديا لنتيجه مقصوده ولهذا قال الله تعالى ما كان لبشر ان يوتي الله كتابه والحكم والنبوة ما يقول الناس وما يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن يكون ربانيين بنا كنتم تعلمون الكتاب وبنا كنتم تدرسوا هذه فائده العلم ان يكون الانسان ربانيا ان انا مربيا لعباد الله مربيا لعباد الله على شريعه الله فهذه المراكز التي نعمل من القائمين عليها ان يجعلوها ميدانا للتساب بالاخلاق الفاضله ومنها احسان الخلق فان الخلق احسان الخلق ذكرت في اول المحاضره انه يكون بالطبع ويكون بالتقبل وان حسن الخلق بالطبع افضل من حسن الخلق بالتقبل واتينا على ذلك بدليل وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام بل جبلت الله عليه وان ان حسن الخلق بالقد لا يدور عن الانسان لكن حسن الخلق بالقد بالتطبع قد يفوت الانسان في مواقف كثيره لان حسن الخلق بالقد يحتاج الى ممارسه والى معاناه والى تذكر عند وجود كل ما يثير الانسان ولهذا جاء رجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب ردده مرارا قال لا تغضب وقال النبي عليه الصلاه والسلام ليس الشديد بالصرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ما معنى الصرعه السرعاء الذي يسرع الناس فماذا لمدى وماذا يعني الذي يهمن يهمز الناس لمدى يلمز الناس بالعيوب فسرعاء يعني يسرع الناس ولكن ما هو المراد بالمسارعه مسارعه السرع المراد بالمصارعه المصارعه التي ليس فيها خطا ان المصارعه التي تشاهدونها في التلفزيون فهذه مصارعه الحقيقه خطيره يقولون ان المصارع ياخذ من يصارعه ويرميه من وراء الشبك نعم وياخذ من يصارعه ويضرب عليه على ركبتيه ماذا هل هذا صحيح ام لا لكن عرف اللي هل ان كان صحيحا فهو فقط خبرنا على الانسان لكن من صار عن المعروف والمألوف هي ان يتقابل شفتان ويتصارعان ايهما يخطئ وهي جائزه الا لا جائزا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صار امسانه ابن يزيد وكان ابن يزيد هذا كان رجلا كافرا وكان قويا حتى انه يؤتى اليه جلد البقره ويوضع تحت قدميه ويقول لمن حوله جر هذا هذا الجلد فيتجونه ولا تقطع الجلد وهو لم يتزحزح من مكانه هذه قوه عظيمه لكن جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اني اصارعك يا محمد كان طراعتني امان فيك فصارعهم النبي عليه الصلاه والسلام فصارعهم حكه ذاك يقول والله ان انتهى القصه لكن يعني راح من الامر ليس الشديد بالسرعه يعني الذي يسرع الناس لكن انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الذي يسرع نفسه ويملك عند الغضب هذا هو الشديد وملك الانسان نفسه عند الغضب يعتبر من احاسن الاخلاق فبالاضافه الى ذلك ملك النفس عند الغضب استعد الله من الشيطاء رجيم وإذا كنت قائم فاجلس وإذا كنت جالسا فاتقدر وإذا ازاد بك الغضب فتوضى حتى يزول عنك المهم يا إخواننا أننا نقول إن حسن الخلق طبعا وتطبع وأن حسن الخلق بالطبع هو الأفضل لأنه يكون سجي للإنسان ويسهل عليه في كل موصل لكن التطبع قد يفوته في بعض المواقع كذلك نقول إن حسن الخلق يكون بالاكتساب بمعنى أن الإنسان يمر من نفسه فكيف يكون الإنسان حسن الخلق يكون حسن الخلق أولا لأن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر النصوص الجالله على مرتي ذلك الفلوق العظيم والمؤمن اذا راى النصوص حمد شيء من الاخلاق او من الاعمال فانه سيقوم به قرن درسه شط والنبي عليه الصلاه والسلام اشار الى ذلك في قوله مثال الجليس الصالح كحامل المثل ان ان يبيعك وان ان يهديق يعني يعطيك بدون بيع وان ان تجد منه رائحه طيبه ومثل الجليس السوء كنافث الكيف إما ان ان يفسد ثيابك وان ان تجد منه رائحه كريهه عليك من هذا الكتاب ان تصاحب من عرفوا بفسن الأخلاق والبعد عن نساوئ الأخلاق وثفات في الأعمال حتى تأخذوا من هذه السفقة مدرسة تستعين بها على فسن الخلق رابعا أو خامسا في المساعدة على فسن الخلق أن يتأمل الإنسان ماذا يتأكتب على فوق خلقه سيء الخلق منقوط سيء الخلق مهجور سيء الخلق مذكور بالسناء القبيح فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق يحضي به إلى هذا فإنه يبتعد عنه وعلى كل حال فإني أعود لأناقش فيما قلته في هذه المحاضرة لانني اعتبر ان المحاضره اذا لم تكن بقلب الحاضر فليست محاضره كان انها مغايبه انا لا اريد ان نكون امام الانسان ريتال بدون قلوب وعلامه حضور القلوب مع الرجال ان يجيء النجيب الحاضر ان ان اسئله المحاضره ذكرنا في الاول ان الخلق صوره وذكرنا ان له مقابل يسمى ايضا صوره نياخذ نياخذ يا جماعه نعم نعم الخلق هو باتي والخلقه او الخلق يا صوره الله طيب تدرجنا من هذا الى ان الناس يختلفون في الخلق كما يختلفون في الخلق هل الناس في الخلق على حين سواء لا يختلفون جدا اذا في الخلق ليس على حد سواء يختلفون اختلافا عظيما فمنهم طيب الخلق ومنهم خشن الخلق ومنهم بين ذلك من احسن الخلق اخلاقا احسن الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قال في وانك له على خلق عظيم والحوادث والوقائع التي وقعت في عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام تدل على حسن خلقه هل احد يمكن يذكر لي قصه تدل على حسن خلق الرسول عليه الصلاه والسلام نعم طيب ايمن اوك هل فينا نسمعك مر ما تقول نعم نعم نعم كان يقابلهم بالعفو حسنا تمام اي نعم هذا من امثلة حسن خلقه الرسول عليه الصلاه والسلام ومن امثلة حسن خلقه ان كان يدق في الاطاح وكان يقول يا ابا عميد ما فعل المغيث ابو عميد كنيته قت الصغير يسمى ابا عميد وكان معه المغيث والمغيث قائد طير مثل اسفح هلك هل هذا المغيث هذا الصبي تعرفون انهم اذا هلك طير صغير اللي يعبده يضيق صدره لله يضيق صدره يا تم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا غني ما فعل المغير هذا من مظافه الصديق وجاء أرابي فبال في في المسجد فذجرهم الناس يعني يهرخ بشده فناهاهم النبي عليه الصلاه والسلام فلما قضى ذاولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق على البول ثم دعا الأعرابي فقال له إن هذه المتاجعة تقف في أشيء من العذاء أو القذر إن ما هي القرآة وقراءة القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما وده خص من خرق في هذه القصة نعم نعم عفوه انه لم يوظف هذه الاعراض نعم وحلمه لم يوظف هو لم ينبذ لكن اعلموا الحقيقه بان المساجد لا تصل لكن عندنا الان لو واحد يقف في مسجد النبوت وش يتجون الناس هم يقرون عليه ما تستهي على نفسك ما تخاف الله واكدا لكن كل مقام له مقال طيب رجل جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان أو في ليلة رمضان المهم في رمضان وقال يا رسول الله هلك قال ما أهلتك قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم وبقه لا نهره لا قالوا هل تجد رقبه قال لا أجد حتى فتيان تصين شارع من كذا قال لا استطيع قال هذا فتيان تصين في من كان قال لا جائت الرجل فجئ الى النبي صلى الله عليه وسلم تمام فقال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل الا اذكر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيه اهل بيت اقطر مني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ان يبكي ثم قال أطعمه أهلك هذا يشير عليه ألا حسن الخلق نعم ما نهر هذا الرجل ما قال يا الذي فيك ما لا فيك ليش تأتي أهلك في رمضان ما تستحي لكنه عليه الصلاة والسلام لحلمه وحكمته رأى أن هذا الرجل الذي جاء نادي من يطلب خلافه رأى أنه لا يستحق نوبه ان يبينوا الحق ويعاملوا بالعدل طيب ذكرت ان ان موضوع احسن الخلق يكون في معاملات الخلق فقط نعم طيب فيما انا ذكر وفي معاملات الصاد ما هو في معامله الخالق نعم القلق معارض القائد طيب انت اجتهم الاول لان الورق اين اجتت في الاول ولا لا يلا اجبها كيف الامر يا راعي لا راحت لا نمت اصبت تقريبا نعم لا ذكرنا موضوع حسن الخلق مع الخالق اينا تنقي اخبارك بالتصديق وتنقي احكامه بالقبول والتقدير وتنقي اقدارك بالصبر والرضا طيب هذا حسن الخلق مع الله طيب فن الخلق مع الخلق ذكرنا فيه عباره سته عن حذرهم والله نعم اوقف لان في ناس اللي بسمعون نعم حسان يقول انه كف الاذاق وبذل النذا وطلاقه الوجه طيب وش معنى كف الاذى نعم في العرض والنفس والمس لا يؤذي الناس في أعطابهم ولا في أبدانهم ولا في أموالهم احتمت. وبذل النجا ما معناه نعم نعم بذل الكرم بالمال والجاه بالمال والنفس والجاه ها ها عينما هو أنسود بالناس وبالمال وبالجاهل يعني ينفع الناس بجاهل يتوسط لهم يعينهم عند الحكام عند الوزراء عند المدراء عند الامراء وما أشفى هذا طيب الثالث طلاقة الوجه وضدها العبوس أينها طلاقة الوجه نقول إنها مفيدة للإنسان نفسه أيضا ولغيره الناس يدربون عليه ولا اثنادي دروسي اليه وان تنفعون منه وهو ايضا من شرك صد ويكون دائما راضيا مبتسما غير عبوس ولعل كما تكلمنا به ان شاء الله تعالى في فائت والان ياتي دور الاسئله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتنا وأن يكون لغبة في هذه المحاضرة الممتعة التي تتكلم فيها سيدنا في الطاضل عن خطر الخلقي مع الله سبحانه وتعالى ثم أعرض على خطر الخلقي مع الناس وختمها في طرق لتحكينا خلق ثم الواقف الموجز في هذه المحاضرة القيمة وقد استقبلنا فيها إلا تكون وهي على ثلاثة أنحاء منها غائر صلب المحاورة عن فتن خلق ومنها رمضانيات أسئلة عن رمضان في إحكال رمضان ومنها أسئلة عامة ولكن سنحكم الخلق إن شاء الله مع هذه الأسئلة وسنحكم هذه الفتيت ثم نعارج على رمضانيات ثم بالعامة ولعب من نطلعها ما أحكم في الخلق مع حبيب اثار الامر فضل الفضيله الشيخ رجل جبل على خلق حميد ورجل مجاهد نفسه على التخلق به ايهما اعلى منزله واعظم اجرا اكرام رحم لا شك ان الذي جبل على جبل على الخلق اثمن من حيث تخلقه بذلك او من حيث وجود الخلق فيه لانه لا تحتاج الى عناء ولا مشقة ولا يفوته في بعض المواطن والأماكن إذ أن حسن الخلق فيه سجية في أي وقت تلقاه تجده حسن الخلق في أي مكان تلقاه تجده حسن الخلق على أي حال تلقاه تجده حسن الخلق فهو من هذه الناحية أكمل بلا شك وأما الخلق الذي يكون بالتطبر والمعالج والممارسة والتمرين فهذا النوع اجبر عليه من جهه مجاهده نفسه لكنه من حيث كمال الخلق كان قصود كثير من القسم الاول فاذا رزق الانسان الخلقين جميعا طبعا وتقبعا كان ذلك اكمل والاقسام اربعه لمن فرغ من حسن الخلق ومن جبل عليه ولكنه كثر على الجبله ومن جبل عليه وزاد ذلك بالتكسب ومن لم يجبل عليه لكنه اخذ بالتكسب فالحاصل الجواب ان نقول اما باللثه للخصن للخلق من حثوها خلق فمن جبل ثمن جبل عليه فهو اكمل وان من حيث المعاناه والمشقه في تحصيل حسن الخلق فان من اخذه عن طريق التكسب يكون اخمل <تصفيق> نعم ا طالقا نقول صغير الشيخ هاي الاخلاق هاي الاخلاق بجبلة ام كتاب وحبذا لو ذكرتم ادلة على ذلك نعم الاخلاق منها بجبل ومنها كتاب بلا شك منها ما يجبل الانسان عليه ومنها ما يكون بكسب والدليل على ذلك ما اشر اليه من حديث جد بن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان فيك لقلبين يحبهم يحبهم الله اي الحلم والاناث قال اقول قامك خلق بهما ام جبلا له عليهما قال بل كبرك الله عليه فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب هذا دليل على ان الفلق يكون في بالله ويكون تكسبا والشاهد و... بل... والواقع شاهد بذلك فإنك تشاهد من شخص سوء الخلق ثم لا يزال مرد نفسه ويصاحب ذوي الأخلاق فاضلة حتى يكون حسن الخلق ومن ذلك أيضا مما يكون سبب بحل الخلق أن يتعلم الإنسان كما أشرنا إليه ولا أظن أحدا يخفى عليه أن أهل العلم الذين قدروا العلم قدره هم أحسن الناس أخلاقهم فإننا شهادنا من العلماء الذين وهبهم الله العلم والعلم